إ م و س و ع ت النابلسي أ ل ل ا ل ا و ق الاسلاميه ل إ ن ا ما ن ي و تحدث أ ولكن يوم ئ ذ ي ص و ا ل ن ا س أ س ت ا ت ا فبين يوم و م يوم يوم ف م ن ي ع م ل و م يوم يوم ي و ي ر ي ر م يوم ن ي ع م ل و م يوم يوم يوم ي ر م يوم ي م د لله Thank、oh. y o t